القول قول المنكر بيمينه هناك أحدهما يدعي التسليم اللي هو المسلم إليه يقول سلمتك والمسلم يقول لا يا أخي ما سلمتني وضعته بين يدي وما استلمنا فالقول قول من قول المسلم لأنه منكر يقول ما استلمت الاختلاف عند الاجل هذا يقول يحل في عشر محرم والاخر يقول لا يا اخي باقي عشرين يوم يحل في واحد سفر فالقول قول من المؤجل لانه ينكر الاجل الادنى وان اختلف في حلول الاجل فالقول قول المسلم اليه المسلم اليه منه اللي يحضر البضاعه نعم لانه ممكن والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل أخذنا فيما سبق أن البائع والمشتري لا يحق لهم التصرف في زمن الخيار ورتبنا أحكام على من فعل ذلك ثم ذكر المؤلف الفصل الذي بعده قوله وطع البائع فسخ للبيع فكيف الجمع بينهما نعم هنا احكام يمكن استدراكها بجسر وسهولة وامور ما يمكن استدراكها فمثلا باع عليه السياره واعطاه مده الخيار خمسه ايام كل واحد منهما له الخيار خمسه ايام البائع خلال خمسه الايام هذه باع السيارة بيعة اخرى باكثر من القيمة القيمه الاولى عشرة الاف باعها باثني عشر الف في مدة الخيار هل ينفذ هذا البيع لا البيع هذا غير نافذ وتعاد السيارة لصاحبها الذي اشتراها باشرة الاف هذه احكام ممكن استدراكها بيع نقول بيعك باطل اوقف نقول وقفك باطل اعطى اخاه او ابنه او عمه او خاله نقول اعطاؤك باطل هذا لانك اعطيت ما لا تملك لكن وطئ ومع الوطئ حملت ما لا نقول، ما الذي يطلع لعيدنا الآن؟ فسخ البيع، لأن له شبهة، له شبهة لأنه لا, يزال لا تزال في ملكه وبين يديه، وحملت وبيعه يولده لا، هذا هو لأن ممكن إبطالها لو تصرف البائع او المشتري خلال المدة هذه ما صح. تصرفه ولا يترتب على هذا ضرر لكن في أمور أخرى مثل الحمل والوط ما يمكن استدركه هذا معنى قول المعلم رحمه الله لماذا قال المعلف عله ربا الفضل ولم يكتب فقط بقول ولم يكتفي بقوله عله الربا لان الربا الفضل وربا المسيئه في شيء ما يصح فيه ربا الفضل ولا ربا المسيئه وشيء اخر يصح فيه الفضل ولا يصح النسيء. فمثلا جنس بجنس آخر يصح التفاضل ولا يصح النساء فيصح التفاضل ولا يصح النساء فمثلا يبيع عشر كيلو من القمح بعشرين كيلو من الرطب يدن بيد لأن القمح جنس والرطب جنس آخر فيجوز فيهما الفضل ولا يجوز فيهما النساء لماذا لا جاز ما جاز النساء لأنهما ربويين ولماذا جاز الفضل لأنهما اختلفا في الجنس فقد توجد علة ربى الفضل ولا توجد العلة الأخرى يعني ما فيه محذور حصل لي حادث بالسياره فقام زملائي في العمل بجمع المال الذي لي بجمع المال لي واعطوني اياه لديني علمي واردت ارجاع المال لهم لان حالتي متيسره فامتنعوا واخذته فهل يحل لي التصرف به في السياره او صدقه او نحو ذلك نقول هذا المال في فرق إن كان جمعوه زكاة وأنت لست من أهل الزكاة فلا يحل لك أن تأخذه لأنهم أعطوك إياه على أنه من زكاة أموالهم وأنت غني فلا يحل لك أن تاخذ منه شيئا وأما إن كان على سبيل التعا... التعاون وصدقت بر صدقت تطوع إعانة لك لأنك زميلهم وقالوا الجائحة هذه والحادث إذا حصل عليك وحدك ما وإذا كان من هذا عشر ومن هذا عشرين ومن هذا كذا توزعت الكلفة فسلمت من ضررها وهذا تطوع منهم وليس بزكاة فلك أخذه ولا بأس عليك يعني كون الإنسان يأخذ المال الزكاة وهو ليس من أهلها ما يحل له يكون اخذ مال غيره اخذ حق الفقراء وهو غني يقول السائل هل يجوز للحاج ان يأتي بعمره في ايام التشريق ما ينبغي له مثل هذا لانه مشغول الان في نسك فيخرج لنسك اخر وما ورد مثل هذا وعائشة رضي الله عنها لما ارادت العمرة كان بعد ان اتمت حجها رضي الله عنها يقول امرأة خرجت من بيت زوجها مدة سنة او ستة اشهر فهل اذا طلقها زوجها يكون عليها عدة نعم ما دام انه حصل دخول الزوج على زوجته وطلقها بعد الدخول ولو انها بعد ما غابت عنه سنه او اكثر لازم تعتد من تاريخ الطلاق العده تكون من تاريخ الطلاق التي ليس لها عده اذا لم يدخل بها ولم يخل بها عقد عليها وسافر وتركها مثلا ثم طلقها نقول في هذه الحال ليس عليها عده لانه لم يحصل دخول ولا خلوه يقول اخذت من صديقي مبلغا من المال في بلادي وفي ذلك وفي ذلك الوقت كان الصرف بالريال السعودي عال جدا وبعدما دخلنا هنا طالبني بذلك المبلغ والصرف نزل وكان مع الريال السعودي فصرفته وأعطيته فأبى أن يأخذه وقال أنا أعطيتك المبلغ في ذلك الوقت الصرف كان عال جدا فكيف العمل إذا اقترضت منه مبلغ من المال في البلاد ثم جئتما إلى مكان آخر واردتما التسديد من عملة المكان الذي أنتم فيه فتكون بحسب سعر نفس اليوم إذا كنت اقتربت منه ألف ريال مثلا من اليمن الف ريال مثلا في ذلك الوقت يساوي خمسمائه ريال سعودي مثلا مضى زمن صار الف ريال يساوي مائه ريال سعودي طالبك بالسداد تعطيه الف ريال يمني الموجود اتفقتما على أن تعطيه ريال سعودي بدل الريال اليمني ينظر في نفس اليوم هذا كم يساوي ألف ريال اليمني قال يساوي مائة ريال سعودي يقول يعطيه مائة ريال ما ينظر إلى السعر السابق لأنه الآن يسدد فيسدد على حسب سعر اليوم ولا يجوز لهما التفرق قبل التسديد لأنه صرف. لا بد ان يكون صرف عين بدين صرف عين بدين يجوز لكن اذا تفرق قال معفنا اعطيك 100 في ريال بعد خمسه ايام نقول لا يصح لا بد ان يسلمه المبلغ الذي اتفقون عليه في الوقت الحاضر بالمجلس يقول أين الأمكنة التي ورد الدعاء عندها في المسجد الحرام الأماكن التي تحرى الدعاء عندها الملتزم وعند المقام لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وفي جوف الكعبة ومثل مثلا داخل الحجر لأن داخل الحجر من الكعبة مقدمة الحجر قبل أن ينحن الجدار من الكعبة لأن عائشه رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الكعبة قالت فأخذ بيدي وأدخل للحجر وقال صليها هنا هذا من الكعبة فمقدمة الحجر قبل أن ينحن الجدار هذا من الكعبة هذه الأماكن التي يتحرى فيها الدعاء والمسجد الحرام كله موتا كريم شريف من مواطن الدعاء يقول رجل يملك مبلغا من الريالات السعودية ويريد تحويله بعملة بلده ووجد تاجرا واعطاه أفضل سعر لمن بيده الريال على أن المبلغ الذي استلمه هنا يشتري به التاجر بضاعة فإذا بيعت هناك سلم العملة المحلية هناك لأقارب صاحب العملة السعودية هل في ذلك شيء؟ نعم فيه شيء هذا لا يجوز لأنه صارف غير مسلم مشريطا به الأجل فرق بين أن تسلم المبلغ لأحد المصارف المعتبرة مثلا على أن يستلم صاحبك المبلغ في تلك البلاد ربما بعد نصف ساعة أو أقل يستلمه واستلامك للشيك أو للاشعار أو نحوه يعتبر استلام للمبلغ بخلاف ما إذا جاءك شخص آخر وقال أنا أصرف لك أعلى من البنك أو من المؤسسة أو من التاجر المعروف لكن على شرط يكون التسليم بعد شهر عطل الدراهم هنا وأنا أشتري بها بضاعة وأرسلها إلى اليمن فإذا صرفت وبيعك اعطينا صاحبك المبلغ الذي صرفنا واياك عليه هذا لا يجوز لانه فيها اجل في تاخير يقول السائل كيف نجمع بين حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان وحديث لا يزكي أحدكم فيه ولكن يقول أحسبه والله حسيبه نعم كلمه قوله صلى الله عليه وسلم يشهد له في الايمان ما تنافي الحديث الاخر يعني ظن به الظن الحسن ما تجزم تقول ان هذا يعتاد المسجد فتظن به الظن الحسن ولكن لا تجزم بما تقوله عنه كما في الحديث الاخر ولاحسبه كذلك والله حسيبه الله جل وعلا هو الذي يعلم ما في قلبه أما أنا فليس لي إلا الظاهر فظاهره حسن ما في منافات بين الحديثين ولا تعارض الحمد لله يقول أنا مقيم هنا في مكة ووالدي في باكستان فهل يجوز لي أن اخذ له عمره ويصله أجرها لك أن تعتمر عنه بشرطين كما قرر العلماء رحمهم الله أولا أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة ثانيا أن يعلم عن عمرتك قبل أن تحرم بها لانها قربة ويشترط لها النية فينوي هذا ويستشعر هذا فلا بأس يقول ما معنى قول المؤلف الدين غير المستقر كالمسلم كالمسلم فيه نعم المسلم فيه دين غير مستقر يعني ما يجوز الحواله عليه ولا بيعه قبل قبضه لانه غير مستقر مش معنى غير مستقر عرضه للفسخ لانك تسلم الدراهم اليوم ويسلمك المسلم فيه مثلا بعد سته اشهر خلال السته الأشهر هذه والدين عرضه للإبطال للفسخ ما وجد مثلا المسلم فيه ماذا يكون يفسخ ينفسخ كما سيأتينا وهكذا فهو يعتبر المسلم فيه دين غير مستقر يقول ما حكم طلب الدعاء من الغير ما حكم طلب الدعاء من الغير جائز يعني تطلب الدعاء من شخص موجود ان يدعو لك تقول لاخيك المسلم لا تنسنا من دعائك ادعوا لي يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم لما استاذنه عمر رضي الله عنه في العمره قال له لا تنسنا يا اخي من دعائك وكانت هذه الكلمه تساوي الشيء الكثير من عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالدعاء يقول ما حكم تاخير زكاه الاموال عن وقتها تاخير الزكاه عن وقتها اذا كان له مبرر يعني اخرت مبلغ لاجل حضور فقير او فقراء او اخرته لاجل مثلا أن ما عندك شيء تسدد تعطي الزكاة الآن حتى تصفي بضاعتك أو تجارتك أو نحو ذلك هذا لا بأس إذا كان لمبرر فلا بأس ويحصل للإنسان أن يحتاط لهذا فيسجله خشية أن يباغته الأجل سائل تقول أو يقول السائل امرأة تزوجت عمرها 12 عاما سنة وحملت وسنها 14 ولم تصم مدة زواجها لعدم فقهها ذلك وكذا الصلاة فماذا تفعل الآن وقد بلغت الستين من عمرها الصيام يجب عليها ببلوغها لا بزواجها لان المراه قد تزوج وعمرها اقل من سن المحيض فيتزوج بما بلغت فلا يجب عليها الصيام وانما يجب عليها الصيام ببلوغها فحملها على مه من علامات البلوغ يجب عليها الصيام مثلا من حملها إذا كانت لم ترى الحيض قبل هذا وإذا كانت تركت الصيام سنة أو أكثر فيجب عليها قضاء هذه الأيام التي لم تصمها يجب عليها قضاءها وإطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير الذي أخرته بدون عذر يقول السائل ما حكم كتابة, كتابة شيء من القرآن الكريم للعلاج أجاز هذا بعض العلماء رحمهم الله قال أن يكتب مثلا آيات القرآن بزعفران ونحوه في صحن ثم تغسل هذه بالماء ويشرب بشرط لا يكون فيها ضرر يعني مثل لو كان حبر او نحوه فلا يجوز لان الحبر فيه ضرر على الانسان لكن اذا كان مكتوبا في شيء لا ضرر فيه فاجاز بعض العلماء مثل هذا الرقيه يقول هل يجوز الاستمناء بالزوجة دون جماع يجوز الاستمناء بالزوجة لأن هذا مما أباحه الله في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومثلا في حال حيضها مثلا يستمتع منها بأي جانب منها وينزل ينزل فلا حرج عليه في هذا لكن هم ممنوع بان ينزل او يستمني بيده ونحن ذلك اما الاستمناء مع الزوجه فهذا مباح له يقول في مسألة المنكر هل يحلف الطرفان أم الذي ينكر فقط هو الذي عليه اليمين هو الذي عليه اليمين اليمين على المنكر بالشيء وذاك ما يطلب منه اليمين يطلب ما يريد إن كان عنده بينه أحضرها ما عنده بينه يحلف المنكر لهذا الشيء يقول اعمل عند رجل بأجرة شهريه يعطيني اجرتي في اخر السنه متى يجب علي الزكاه وكيف تجب نقول اذا استحققت المال في شهر كذا مثلا يجب عليك زكاه ما تستحقه في رمضان في رمضان الاخر عند تمام الحول هذا اذا كان ملي صاحبك متى يعني يعطيك حقك اما اذا كانت تخشى المماطله فلا يجب عليك فيه زكاه حتى تقبضه ثم اذا قبضت ما قبضت وانفقته قبل ان يتم عليه فتره مده الحول فلا زكاه فيما تقبضه للراتب وتنفقه على نفسك ما معنى نحكم عليه بالنقول نعم